ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك وقود نار كذب باال فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب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 قَفْ قُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ آمَنْتُمْ بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا أَنَا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 لا يتَّخِذ المؤمِنون الكافرين أولياء من دون المؤمِنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيءٍ إلا أن تتَّقوا منهم تُقاه ويُحذِّرُكم الله نفسه وإلى الله المصير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 وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمان بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 عَدَتُهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحِيَاءٍ صَدِيقٍ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدٍ وَحَصُورٍ وَسَيِّدٍ وَحَصُورٍ وَنَبِيٍّ مِنَ الصَّالِحِينَ